فضيلة الشيخ عطي الصكر وردت إلينا رسالة يسأل فيها صاحبها يقول كيف يغتسل الرجل من الجنابة وكيف يكون غسل المرأة كما ورد في سنة المطهرة لا يتم الغسل من الجنابه إلا بأمرين النية وغسل جميع الأعضاء وتكفي مرة واحدة ويسن ثلاث مرات ومن سننه غسل اليدين اولا ثلاثا ثم غسل الفرج ثم التوضؤ ثم افاضه الماء على الراس ثلاثا مع تخليل الشعر ثم افاضه الماء على سائر البدن بدءا بالشق الايمن ثم الايسر مع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسره وأصابع الرجلين ودلك ما يمكن دلكه كما رواه البخاري ومسلم في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغسل المرأة كغسل الرجل فلا يجب عليها نقض شعرها ليصل الماء إلى أصله إن كان الضفر غير شديد لحديث مسلم وغيره في قول امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حفيات من ماء ثم تصبين على سائر جسدك ونسن لها بعد الغسل أن تضع قطعة من قطن معطيب. يضعف بها أثر الدم والله أعلم